الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم Siraq, a Lévin, ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنا لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا يغنوا سرونهم ولئن نصرهم ليولن الادبار ولئن نصرهم ليولن الادبار تنتم بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا يَعْنُونَ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ قَالَ لِلْإِنْسَانِ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 قد دعا لرايت ترخاشعا متصدعا خاشيا لله وتلك الامثال نضربها لياسل عنهم يتفكرون إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عنه